تَرَاصَمُّ اللهُ مُرادًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُمْ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي قول يا وإنك أعزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح